وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا اسْتَطَاعُوا مضيا وَلَا يَرْجِعُونَ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 وَو بِنكُلِّ خَلْق عَِيم الذيذ جَعللَلَكُم مِنَ الشَّج الْأَخْغَنَاارَم فَإِذاَا أَنتُمْ فَإذاَا أَنتُم مِنْه تُقِدُون أَلَْسَ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَررضَ مِن قادِرٍ علىىأَ يَخُلُ قَمِثلَم.